صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اما بعد فهذه محاضره موجهه الى اخواننا الليبيين في طبرق والى غيرهم ممن يريد ان يستفيد من اخواننا الحاضرين معنا في المسجد الان في مصر في القاهره وهذه المخاضرة كانت في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة الموافق للأم الثاني عشر الثاني والعشرون من سفر للعام الرابع والثلاثين بعد واربع دول الف من الهجرة وهي عنوان في الجهات منهجية للبادئين في السلفية ويتدخل أيضا في ضمن السلسلة العلمية التي ادرسها هنا في القاهرة منذ عدة اشهر والتي عنونت لها بأصول وقواعد منهجية وموعد الدرس بقدر الله في الوقت نفسها أيضا فالتأمت الكلمتان فأقول هذه التوجيهات أولا أحلم أن مجاهد هؤلاء البادئون في سلوك سبيل السلف الصالح واقتفاء آثارهم بمجاهدة أنفسهم حق المجاهدة بمجاهدة أنفسهم حق المجاهدة على إخلاص النية لله عز وجل في كل اقوالهم واعمالهم فان الله اغنى الشركاء عن الشرك وسبحانه لا يقبل عملا قد اشرك عامله فيه غيره كما ثبت في الحديث القدسي وكما بين سبحانه في قوله الا لله الدين الخالص وقد امر الله عز وجل اولادهم جميعا ان يخلصوا دينهم لله وهذا يعد رأس رأس التقوى وبه يصح دين العبد ويستقيم وأما من خلط عمله بالرياء والسمعة وبدا وبدأ طريقه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 هذا من الجزاء على هاتين الأفتين وكما كان يقول الزبير بن عوام رضي الله عنه ليكن لأحدكم الخديء من العمل الصالح يعني على طالب العلم المبتدئ في طلب العلم وعلم السلف أن يحرص على أن تكون له أعمال مخبأ من العمل الصالح لا يعرف بها أحد إلا الله عز وجل فإن عود نفسه على هذا فإن هذا مما يربيه على الإخلاص ويكون عونا له على مجاهدة نفسه في هذا الباب الصعب لأن مجاهدة النفس على استحضار النية الخالصة وعلى ترك الرياء والسمعة أمر ليس بالهين ومن هنا كتب فيه من كتب من أصحابي الخطرات والوساوس أمثال الحالة المحاسبية الذي كان رقصا في الجهمية والتصوف ولكن كتبوا فيه بكتابات بنوها على افهامهم واهوائهم فضلوا واضلوا واما ائمه السلف فكانوا يجاهدون انفسهم في هذا الباب معتمدين على النصوص والاثار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 حكم عليه بالبدعة و... وهناك من أئمة السلف وعلماء الهدى من تكلموا في هذا الباب ولكن تكلموا فيه بالنصوص والاثار نحو الائمه الذين الفوا في الزهد وفي الأدب ففي الغالب يعقبون بابا أو يريدون اثارا تخص هذه المسألة الهامة الإخلاص لله والنية النية وكذلك فعل هذا أصحاب كتب أخلاق واداب طالب العلم نحو الآجري أبي بكر في كتابه أخلاق طالب العلم والخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأهداف الراوي وأخلاق السر ثانيا على إخواننا البادئين في السلفية أن يجاهدوا أبوسهم حق المجاهدة على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية فإن الأدبة قبل فإن الادب قبل العلم ولا علم بلا أدب وخلق حسن فإن عريا طالب العلم عن الاداب والفضائل والأحلاق الشريفة فان هذا العلم يكون حجه عليه ووبالا عليه يوم القيامه نعوذ بالله من هذا الحال و لابن المبارك عبد الله المبارك الامام رحمه الله تعالى كلمتان رائقتان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 وقال رحمه الله تعالى طلبت العلم فأصبت منه شيئا وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا فالعالم الرباني يتحلى بالآداب والأخلاق الفاضلة ولهذا كان اصحاب الاخلاق الفاضله نعم نعم طيب نكمل ان شاء الله أه. ولهذا كان صاحب الأخلاق الفاضله من خيار الناس يوم القيامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم أحسنكم أخلاقا، وكان الخلق الحسن مما يثقل بميزان العبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن اثقل شيء في الميزان يوم القيامة. الخلق الحسن ولهذا عقد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في أول الكتاب بابا بعنوان ذكر ما ينبغي للراوي والسامع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة فإنك لا تجد طالب علم سيء الاخلاق دنيئا إلا سقط ولو حصل ما حصل من العلم آه ولو كان يحفظ القران كاملا بالقراءات العشر ويحفظ الكتب السته فان لم بالأخلاق بالاخلاق الشريفه والاداب وسلك مسالك اهل الرذائل واتبع الهوى فانه يسقط يعني يصعب أن تجد طالبا يكون على السنة الصحيحة وعلى سبيل السلف حقا وصدقا سيء الخلق وهذا لا يعني أننا نطلب العصمه لطالب العلم لا هذا لا يكون ولن يتأتى لأحد أبدا أن يبلغ درجة الكمال بلا شك ما في أحد من البادئين في السلفية أو ممن قطع شوطا في طلب علم السلف إلا وفيه نقص وقد تعتريه بعض النقائص وقد يقع في شيء من مخالفة الخلق الحسن ضعفا أو نسيانا أو يعني فتنة ولكنه لا يستسلم لهذا ولا يكون هذا سمته على الدوام هناك أمور من الرذائل والفواحش التي تناقض الاداب والأخلاق الفاضلة من وقع فيها بلا شك ولو مرة واحدة ولم يتب إنه يسقط بها إلا من تاب وآمن عمل صالحا اولئك يطوب الله عليه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 يسيء الكلام بعبارات فجة عن عالم الرباني ويستكبر بنفسه ويستعلي بها عليه فعلم أن هذا من أبعد الناس عن الطريق الصحيح وهو أسقط نفسه بنفسه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 ولا تجمنوا إلا المراء والعجم الذي يهلك به نفسهم و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 ولا يواتيه على محبة ومن كان هذا عادته ومن كان هذا عادته فإنه لا يبصر الحق ولا ينصره ولا يعتقده دينا ومذهبا إنما يتعصب لرأيه وينتقم لنفسه ويسعى في مرضاتها حتى إنك لو, مت لو رمت أن ترضيه حتى إنك لو رمت لو أن ترضيه، حتى أن ترضيه، أن توافقه على راي على الرأي الذي يتوك إليه، تعمد لخلافك فيه، ولم يرض به حتى ينتقل إلى نقيض قوله الأول. فان عدت في ذلك الى وفاقه هدفه فيه الى خلافك البعض يظن أنها ان هذه الصوره ليس لها وجود وفي زماننا ممن يدعي السلفيه وليس من اهلها خاصه في البادئين السلفيه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 الذين آذوا أهل العلم و... وظنوا أنفسهم قادرين على إسقاط هؤلاء الفحول من الأموات أو من الأحياء ولكنهم كال... كالذي... كالذين قيل فيهم آ... الذين يضربون رؤوسهم في الحائط هذا لن يضر الحائط لن يضر رؤوسهم كناطح الصخرة يوما أشفق على رأسك ولا تشفق على الصخر فهؤلاء من أصحاب قلوب المريضة ومن ثم ننصح إخواننا البادئين في السلفية أن يربع بانفسهم عن هذا المصير المصير المشؤوم وأن يضعذوا لمن سلك هذا السبيل وصار الآن نسيا منسيا وصار في حال يرثى لها يعني من رآه يشفق عليه وإن كان هو في نفسه يظن نفسه أعلم اهل الأرض ويظن نفسه أنه على الطريق المستقيم وهذا من أرجاه المركب فهذا بلا شك من سوء الخلق ومن سوء التربية الذي يجعل نفسه في هذا المقام فقد وقع في سوء الخلق وخالف اخلاق الشريعه لا تجد ان هؤلاء الذين وصفناهم في الكلام السابق يقعون في الكذب والغش والنصب والاحتيال ونناذ بالله باسم السلفيه وباسم التدين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 وعلم رحمك الله أن رأس الأخلاق الشريفة الحياء وبهذا استفتح ابن أبي الدنيا كتابه مكارم الأخلاق وعقد له البيهقي بابا في كتاب شعب الإيمان وأورضا كلاهما في هذا الباب عددا من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى ومنها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 إن منه ضعفا اي من الحياء وان منه عجزا فقال عمران احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الصحف واخرج ايضا البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه ولهذا وضع البخاري هذا الحديث تحت باب من لم يواجه الناس بالعتاب في كتاب الأدب من الصحيح وأخرج البخاري أيضا من حديث من مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ما شئت حديث, حديث ابي مسعود الانصاري خانني لساني قلت ابن مسعود انا مسعود أبا من حديث ابي مسعود الانصاري ومصنعي مسعود من يدري أصلا. اسمه عقبه بن الانصاري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 من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعيد أخاه في الحياء فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان وقال أيضا الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار وأخرج أنه بالدنيا في مكارم الأخلاق والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في كتبه الآداب وشعب الإيمان والسنن الكبرى من حديث إياس ابن معاوية ابن قرة قال كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء فقالوا الحياء من الدين فقال إياس حدثني أبي عن جدي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 ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الحياء والعفاف والعية عية اللسان لا عية القلب والعفة من الإيمان فإنهن يزدن في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وإن الشحه والعجز والبذاء من النفاق، وإنهن يزدنا في الدنيا وينقصنا من الاخره وما ينقصنا من الاخره أكثر أكثر مما يزدنا في الدنيا. وهذا الحديث قد صححه الامام الالباني رحمه الله تعالى في السلسله الصحيحه ويبين فضيله الحياء وانه كما قلنا راس الاخلاق الشريفه ولذلك على طالب العلم الذي يريد ان يستمر بطريقه في السلفية أن يحرص على الحياء أشد الفرس عليه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها ف... و قد قال اياس في نهاية الحديث بعد أن رواه لعمر بن عبد العزيز فامرني عمر فامليتها عليه وكتابها بخطه ثم صلى بنا الظهر والعصر وإنها لفي كفه من شده حرص عمر بن عبد العزيز على هذا الحديث هذا يبين لنا فضيلة العلم وكيف كان الخلفاء الأوائل أمثال عمر بن عبد العزيز يحرصون عليه ولذلك نشر الله بهم العدل وساد بهم الخير في البلاد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 حقا وصدقا نبدع على ان يكون هذا العلم الذي حصله من الايات والاحاديث والاثار عونا له على العمل العمل الصالح وعلى الاخلاق الشريفه والادب العاليه حتى يكون سلفيا حقا وصدقا اما ان يحفظ الايات والاحاديث والاثار ثم يخالفها في عمليه وأخلاقه فكما بينت تكون حجه عليه يوم القيامة وكم من مفتون ممن ذكرنا بعض أوصافهم عن هذا الحال للأسف إلا من رحم الله فنعوذ بالله من حال هؤلاء ولكن السلفيين الذين ارتضوا المنهج السلفي منهجا لفهم دين الإسلام <تصفيق> إن كانوا ينتمون إلى هذا المنهج حقا لا ادعاء سنتهم فإنهم لا يخلون مما ذكرت من ال الحفظ للعلم النافع والاخلاق الشريفه وأما اصحاب الدعاوى فكثر فلا ينبغي ان يؤخذ المنهج الحق باصحاب الدعاوى واعلم رحمك الله انك ان فعلت ذلك فانك تكون انك تكون اقوى حجه وأشد بصيرة ويرجى لك الثبات على سبيل السلف وكما هو معلوم في قوله عز وجل والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون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 من القلب واللسان والعمل فإنه يرجى لو أن يزداد في هذه النعمة كما يسنة الله المصبورة في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم أزيدا لكم ولإن كفرتم إن عذابي شديد، فإن العلم لا يكون بالمراء ومجادله السفهاء ان الذي فان الذي يتعلم العلم لمماراه السفهاء فإنه لم يعرف العلم ولم يعرف قدره ولهذا كان الذي يحرص على حفظ كلام أهل البدع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 كما قال الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما, أنزل ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فهذه العسمة للرسل والأنبياء ولا يعني هذا أن العبد الصالح الذي سلك طريق السلف حقا وصدقا هو في طلب العلم وحسن خلقه أنه لا ينال التوفيق أو الكفالة بل إنه موعود ايضا بالتوفيق والكفاية من الله أليس الله بكاف عبده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 وكما قال سبحانه إن الله يدافع عن الذين آمنوا هذه سنة رباني فعلى طالب العلم أن يحرص على هذا الباب وأن يعني يسعى لحفظ كتاب الله مع دراسة كتاب الله وحقها فيه ومع و... دراسة الأحاديث والآثار فإن صاحب القرآن لا يمكن له أن يفهم القرآن حق فاني إلا بالحديث والآثار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 وهؤلاء الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه في الصحيحين لما قرأ قوله سبحانه في سوره ال عمران منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات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 فكيف يعالج طالب العلم هذه الآفة بدراسه الحديث والاثار فإنه لن يفهم كلام الله حق فهمه إلا بالحديث والأثار فلهذا على طالب العلم أن يحرص حفظ القرآن على دراسة من والحديث وهذا نصحنا به مرارا ففيهفهمه بعض الجاهل على غير فهمه او على غير بابه فقالوا ان الشيخ يزهد الناس في حفظ القران بل ادعوا انه لا يحفظ القران هو لا ادعياء لم نجد ردا عليه في ذاك الوقت وان كان بعض ما زال يذنب بهذا الى وقتنا اختفيا اثار من سبقه ممن سلك سبيل اهل الأهواء الا بان سالت شيخنا الإمام ربيع بن هاني حفظه الله تعالى في كلمة كان ألقاها علينا منذ سنوات في هذا الحي عن هذا الأمر، فكانت إجابته كالتالي: انه على طالب العلم أن يحرص ما حفظ القرآن على دراسة الحديث ودراسة العقيدة حتى يصحح منهجه، أما أن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 الأحاديث والآثار التي بها يفهم كتاب الله حق فهمه وبها يثبت يثبت على الحق وأما الطفل الصغير <تصفيق> الذي ما زال في أول, في أول عمره إنه بلا شك عليه أن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 كم هم معلوم الكثير من البادئين في السلفية لم يتيسر لهم هذا في الصغر في سن الطفولة ومن ثم لا يدرون ماذا يفعلون فهم يتخبطون في هذا الباب وهذه النصيحة التي نصح بها اهل العلم أن يبدأ بحفظ القرآن نعم ولكن مع دراسة العقيدة والحديث التي بها يصح مناجه وتسلم عقيدته نصار مكلفا فإن لقي الله عز وجل بعقيدة صحيحة ومنهج سوي دون أن يتم حفظ كتاب الله فقد أدم عليه وترجى له السلامة في الآخر وأما ان حفظ كتاب الله كاملا بالقراءات العشر مع فساد العقيدة وضعف المنهج إنه على خطر يوم القيامة فلذلك نصح ألوالي مو بهذا ومن هذا الباب تجد أن أغلب الحزبيين الذين اتخذوا احزابا يتعصبون لها يشغلون أتباعهم في باب حفظ القرآن وإجادة تلاوته بعدد من القراءات فقط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 نعم. <تصفيق> نعم كما قال ابو رافع غيره في حق الخوارج او قد لا قد يكون, يكون قائل هذا نعم راوي الاثر الذي رواه ابن مسلم ليس أبو ليس ابو رافع ورج هذا انا نسيت الان في الاثر الذي عن ابن مسعود والذي اخرجه الدارمي وفي سننه وغيره ان ابن مسعود لما دخل على اناس في المسجد فوجدهم مسبحون ويحمدون ويهل ويهللون بالحجر يقولون يقولون سبحه عشرا ويعدون هذا بالأحجار فوقف عليهم ابن مسعود وقال لهم نعم إنكم نعم أتيتم ببدعة ظلما أو فوقتم أصحاب محمد علما فقال أراوي هذا الاثر عليهم ابن مسعود ونسيت اسمه الآن من عمر عمر بن سلمة طيب يراجع هذا ان شاء الله فإن كان كما قال أخونا عمر بن سلمة قال فرأيت أغلب هؤلاء مطاعموننا يوم هروان مع الخوارج فكذا هؤلاء الذين رباهم الحزبيون تجد انهم هم الذين خرجوا في هذه الفتن الاخيره في هذه المظاهرات والثورات يسفكون دماء المسلمين وينتهكون محارمهم وبعضهم قد يحمل كتاب الله سفاهه بجانب رمز الوثنيه الصليب فماذا نفعه كتاب الله الذي حفظه بأحسن القراءات والذي رباه شيوخه الضلال على أنه إن حفظ كتاب الله وأحسن تلاوته دون أن يتحلى بالعقيدة الصحيحة والمنهج السوي أنه في أعلى الدرجات وإن تجد أن هؤلاء مصابون بالغرور بالنفس والعشب ولا يذب الله ولكن السلفية لا بأس بل هو يعني يحث على هذا أن يحفظ كتاب الله وأن يجيد حفظه بالقراءات وأن يجيد تلاوته بصوت حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه لم يتغنى بالقرآن كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ولكن إن لم يجمع إلى هذا دراسة العقيدة والحديث إنه يخشى عليه الضلال وأن يكون هذا القرآن خجة عليه نعم الوقت طيب آه. طيب يعني نستاذين إخواني أنا اكتفي بهذا ونكتب عن توجيات أخرى أحب أن أذكرها ولكن الوقت يعني لا يتسع لهذا نظرا لأننا ننتظر بعد قليل درسا مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد ابن الإمام مروان بن هادي أحمد الله تعالى قد أحتاج إلى شيء من الراحة قبل الدرس. فلذلك نكتفي بهذا هذا الآن وأحب إخواننا أن نطم هذه التوجيهات في الجمعة القادمة في وقت نفسه فلا ما نعد فيه. إن شاء الله بارك الله فيكم الله إحبارك بارك الله فيكم احب. الله إحبارك فيك. بارك عليكم الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحانك الله, الله.